يجوز بيع حبه بدقيقه وعنه الجواز إذا تساويا وزنا لأن الدقيق أجزاء الحب فجاز بيعه به كما قبل الطحن والأول المذهب قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع حبه بدقيقه هذا في بيع الربويات بعضها ببعض فيلزم فيها التساوي فيما هو من جنس واحد وما كان من جنسين فلا يلزم فيه التساوي وانما يلزم فيه القصد فمثلا اذا كان من جنس واحد فيلزم فيهما التساوي والقبض في المجلس وإن كان من جنسين فيلزم فيهما القبض في المجلس دون التساوي وسواء كان البيع على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بيع بر ببر أو بيع بر بشعير ونحو ذلك هذه أمثلة ليأخذ منها طالب العلم ما لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا وما يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا بشرط القبض في المجلس وما يجوز بيع بعضه ببعض مع عدم لزوم القبض في المجلس فمثلا اي نوع من انواع الربويات اذا بعته بدراهم او دنانير بذهب او فضة او ما هو يمثلهما فلا يلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم التساوي فتشتري صاع البر او العرز او اي نوع من انواع الاطعمه بريال او بخمسة او بعشرة و الدراهم مسلمه في المجلس أو مؤخرة أو مقسطة كل هذا جائز لأن بيع الأعيان بالأثمان ما يلزم فيه القبض في المجلس وإنما الذي يلزم القبض في المجلس هو الأجناس بعضها ببعض ما عدا الذهب والفضة وما يمثلهما الا اذا بيع ذهب بذهب فيلزم فيه كما تقدم التساوي والقبض في المجلس واذا بيع ذهب بفضه فيلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم فيه التساوي واذا بيعت سائر الاعيان بذهب او فضه فلا يلزم التساوي ولا القبض في المجلس والمؤلف رحمه الله تعالى يمثل بهذه الامثله ليقاس عليها ما سواها مما هو مجتمع معها في العله يقول رحمه الله ولا يجوز بيع حبه بدقيقه يعني حب حنطه أو أرز أو شعير أو ذرة ما يجوز أن يباع بدقيق نفس النوع حنطة حب بدقيق الحنطة حنطة شعير حب بدقيق الشعير لا لا يجوز لأنه لا يعلم التساوي قد يقول قائل يعلم التساوي بالوزن إذا وزننا الدقيق مقابله نزن الحب فيكون متساوي نقول تقدم لنا قريبا ان ما كان عياره الكيل من الربويات لا يجوز بيعه بالوزن فمثلا حنطة بحنطة لا يجوز أن يباع وزنا لأن الثقل يختلف وإنما قياسهما المنضبط هو الكيل فحمطة بحمطة مثلا حب بدقيق كيلا يختلف لأن الحمطة إذا طحنت زادت انتشرت أجزاؤها وكثرت فلا يجوز أن تباع حنطة بدقيق حنطة كيلا ولا يجوز أن, يباع أن تباع حنطة حب بحمطه دقيق وزنا لأن قياس ومعيار الحنطة هو الكيل وعرفنا أن ما, ما كان معياره الكيل لا يجوز أن يباع وزنا وعنه الجواز إذا تساويا وزنا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يجوز بشرط أن يكون وزنهما سواء أما كيلهما فلا حتى لو كان الكيل سواء تختلف لأن صاع الدقيق أقل بكثير من صاع الحب وعنه الجواز إذا تساي ويا وزنا لأن الدقيق أجزاء الحب فجاز بيعه به كما قبل الطحن والأول المذهب الأول الذي هو عدم الجواز المذهب لأنه هو الصحيح وهو الاولى لأن الحنطة لا يجوز أن تباع وزنا صاع حنطة مثلا معصاع دقيق ما يتساويان لا في الكيل ولا في الوزن فالمذهب الأول لأن البر ودقيقه مكيلان يعني بيعهما بالكيل ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا نعم والأول المذهب لأن البر ودقيقه مكيلا ولا, ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا يمكن التساوي في الكيل لأن الطحن فرق أجزاء الدقيق ونشرها ويجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بمثله إذا تساويا في الكيل والنعومه لما ذكرنا في المطبوخ بمثله الدقيق بدقيق يصح والكيل والسويق بالسويق يصح لأن إذا كنا كلهما متساوي لكن سويق بحب لا لأن السويق هو ما أدخل النار والنار تأكل بعض أجزاءه ويكون مقابل هذا المعكول الذي هو قشر يكون مقابله حب فيزيد أحدهما على الآخر نعم وما إذا كان كلهما دقيق بدقيق حب بحب سويق بسويق مثلا كما تقدم مطبوخ بمطبوخ يجوز نعم. ولا يجوز إذا, ت... إذا... إذا اتفقا في النعومة ولا يجوز, إذا ولا, يجوز... تفاوتا. ولا يجوز إذا تفاوتا في النعومة لأنه يمنع تساويهما في الكيل إلا على قولنا يجوز بيع الحب بدقيقه وزنا ولا يجوز اذا تفاوتا في النعومه مثلا دقيق بهريس او جريش شيء خشن لا يباع خشن بناعم لانه يتفاوتا نعم. فصل ولا يجوز بيع اصله بعصيره كالزيتون بزيته والسمسم بالشيرج والعنب بعصيره لانه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في اصله منه لا يجوز بيع اصله بعصيره مثلا عصير العنب لا يجوز ان يباع بعنب لانهما يتساويا وهما من جنس واحد عصير الزي... الزيتون مثلا لا يجوز أن يباع بحب الزيتون عصير السمسم ونحوها مثلا من, ال... من الحبوب التي تعصر لا يجوز أن تباع بسمسم ولا يجوز أن يباع عصير الذرة بذرة وهكذا لعدم التساوي بينهما نعم. ويجوز بيع العصير بالعصير عصير سمسم بعصير سمسم يجوز عصير عنب بعصير عنب يجوز لانهما شيء واحد نعم بشرط التساوي والقبض في المجلس لما ذكرنا في المطبوخ مثل مطبوخ بمطبوخ نعم ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه لما روى سعيد بن المسيب المسيب, المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطا ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز, فلم يجز كالزيتون بالزيت ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه مثلاً بيع حيوان بحيوان حتى ولو كان من جنسه لا بأس بيع شات بشاتين لا بأس بهذا لأنه بيع حيوان والحيوان الحي لا يدخله الربا بيع حيوان بجنسه يجوز لكن بيع حيوان بلحم من جنسه هذا لا يجوز بيع حيوان بلحم من غير جنسه هذا في تفصيل إن قلنا إن اللحم جنس واحد فلا يجوز وإن قلنا إن اللحم أجناس فيجوز بيع حيوان غير ماكول بلحم أي لحم يجوز مطلقا لأنه لا ربا بينهما بيع حيوان بلحم من جنسه هذا لا يجوز مطلقا بيع حيوان غير مأكول بلحم هذا يجوز مطلقا بيع حيوان بلحم من غير جنسه هذا نرجع فيه إلى التفصيل السابق إن قلنا ان اللحوم كلها واحده قلنا لا يجوز وان قلنا ان اللحوم اجناس وكان اللحم من غير جنس هذا هذا الحيوان يجوز فمثلا شات ب كيلو من اللحم ضاع هذا لا يجوز مطلقا حمار للحمل والركوب مثلا بيع بعشره كيلو من لحم اي لحم ضاعن ولا جمل ولا غيره فلا باس لان هذا الحيوان الذي بيع الذي هو لا يستفاد من لحمه وليس المراد لحمه وانما المراد يحمل حمار بيع شات بلحم من لحم الجمل هذا فيه تفصيل إذا قلنا إن اللحوم كلها جنس واحد قلنا لا يجوز وإذا قلنا إن اللحوم أجناس وهذا لحم الإبل جنس والضعن جنس آخر قلنا يجوز بيع شاة حية بلحم من لحم الجمل نعم. وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل جاز لعدم ما ذكرنا. نعم. وإن باعه بحيوان مأكول غير أصله، وقلنا هما جنس واحد لم يجز وإن على النوايا التي تقول إن اللحوم كلها جنس واحد. نعم. لم يجز وإلا جاز نعم. فصل. ويجوز بيع اللبن باللبن حليبا كان أو رائبا وحليبا حليبين حليبين كانا أو رائبا أو, أو رائبا وحليب أو رائبا يعني بيع اللبن باللبن جائز سواء كان اللبن مثلا رائب بلبن رائب هذا لا إشكال فيه حليب رائب بلبن غير رائب هذا يجوز لأن المادة واحدة والتساوي واحد ما لم يكن في أحدهما ماء فإذا كان في أحدهما ماء فلا ينضبط ولا يحصل تساوي لكن مثلا اللبن مخضوض بروب مثلا رائب سواء لأن الرائب الرا اللبن الذي هو الروب إذا خض أصبح مثل اللبن ذاك بالتحريك ما يحتاج إلى إضافة شيء عليه نعم. لأن الرائب لبن خالص إنما فيه حموضة في شيء من الحموضة هو ما يؤثر وإنما الذي يؤثر المقدار والوزن نعم. ولا يجوز بيع لبن بما يستخرج منه من زبد وسن ومخض ولا يجوز بيع لبن بما يستخرج منه يعني لبن فيه زبده بزبد مستقل ما يجوز لأن هذا فيه من هذا وهو مقصود مثلا بيع لبن فيه زبده بسمن لا يجوز لان الزبد ما عليه الى السمن لانه مستخرج منه اشبه الزيتون بالزيت بيع الزيتون بالزيت قدم لنا انه لا يجوز لان الزيتون مشتمل على الزيت ولا يعلم مقدار الزيت بالنسبة للزيت الذي مستقل نعم. ولا زبد بسم لأنه مستخرج منه أشبه الزيتون بالزيت وعنه يجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان أكثر من الزبد الذي في اللبن والسمن مثله وعن ه يجوز بيع اللبن بالزبد اذا كان اكثر الذي هو اللبن اكثر من الزبد الذي الذي هو الزبد المستقل اذا كان اكثر من الزبد الذي في اللبن يعني كان الزبد الذي في اللبن يكون غير مقصود مقصود اللبن نعم وهذا كمساله مد عجوه والظاهر تحريمه مد عجوه تقدم عرفناه وهو ان يبيع مد تمر ودرهم بمد ودرهم او مد ودرهم بمدين او مد ودرهم بدرهمين هذه كلها يقال لها مد عجوه وعجوه تمر من تمور المدينه والظاهر تحريمه ولا يجوز بيع لبن ظاهر تحريم لانه يصير مثل مد عجوه يعني بيع شيء بشيء معه غيره فعلى هذا يكون من ضبط الشيئان اللذان هما من جنس واحد ولا يجوز بيع لبن مائع بجامد لانهما يتفاضلان ولا يجوز بيع لبن مائع يعني مثل الماء بجامد كأن يكون روب جامد غير متحرك بخلاف الخاثر فهو يجوز كما تقدم لأن هذا مثل هذا لكن هذا رايب يعني صير جامد كتلة واحدة وهذا ما, ما يصب بالكأس مثلا يصب صبا فهذا ما يجوز بيع هذا بهذا لعدم تساويهما نعم ويجوز بيع السمن والزبد والمخيط واللبا والجبن والمصلب مثله إذا تساويا في الرطوبة والنشافة ولم ينفرد أحدهما بمس النار له ويجوز بيع السمن بالسمن والزبد بالزبد والمخيط بالمخيط واللبا اللبا هو الذي يكون أول ما تلد الشاة ونحوها يخرج منها هذا يسمى لبأ وكذلك المرأة أول ما تلد يكون اللي يخرج منها غليظ حليب غليظ ينفع المولود الصغير ولهذا المرأة التي اعترفت على نفسها بالزنا ورددها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له اني حبلى من الزنا يعني انها زنت اكيد لا اشكال في هذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما دمت حبلى تبقى حتى تلد حملها فلما ولدت حملها اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد قال حتى تسقيه اللبى الحليب لان المولود في حاجه ماسه الى حليب امه اول ما تلده ويستفيد من هذا اللبى فقال حتى تسقيه اللبى ثم ذهبت فجاءت واراد ان يردها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مولودها بيده كسره خبز ياكل منها يعني أنه استغنى عن أمه فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد عليها ثيابها وترجم فرجمت فاللبى هو اللبن الذي يكون من الوالد حيوانا كان أو امرأة يسمى لبى نعم والجبن كذلك هو ما يستخرج من ال... من اللبن والحليب فيسمى جبن فيجوز بيع الجبن بالجبن إذا تساويا في النشوفة. نعم. ويجوز بيع السمن بالمخيط متفاضلا لأنه ليس في أحدهما شيء من الآخر. وبيع الزبد بالمخيط نص عليه. لأن اللبن في الزبد يسير غير مقصود أشبه الملح في الشيرج يعني إذا كان الشيء أحد الشيئين معه شيء آخر غير مقصود سهل مثل ما تقدم لنا في قليل من التراب أو الغبار في حنطة بحنطة أخرى يجوز لأن هذا الشيء يسير فكذلك هذا إذا كان مع أحدهما شيء يسير غير يوبه له ولا يهتم له مثلا جبن فيه ملح وجبن ليس فيه ملح هذا شيء يسير لا يؤثر يجوز بيع هذا بهذا ولا يجوز بيع شيء من هذه الأنواع بنوع لم ينزع زبده الجبن والمصل لما ذكرنا في بيعه باللبن يعني مثلا حليب او لبن فيه زبده بحليب منزوع الزبد لا يجوز لان هذا فيه شيء مقصود لا يوجد في الشيء الاخر نعم. فصل ولا يجوز بيع رطبه بيابسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر ب... عن بيع الثمر بالتمر متفق عليه ولا يجوز بيع رطبه بيابسه مثلا خبز رطب بيابس تمر ناشف برطب لا يجوز زبيب مثلا بعنب لا يجوز لأنه لا يعلم تساويهما والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا في مسألة العرايا مستثنات مسألة العرايا مستثنات تأتي قيودها نعم. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهاه عن ذلك أخرجه أبو داود السائل عن... س... يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز النبي الرطب بالتمر فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده الحكم الشرعي لكن الحكم الشرعي متوقف على معرفة شيء عند اهل الصنف فهو سأل صلى الله عليه وسلم اهل الصنف قال هل ينقص الرطب اذا يبس يعني صاع من الرطب ماذا يكون اذا جف وصار تمرا هل ينقص قالوا نعم ينقص صاع رطب مثلا فاذا جف كان أقل مثلا قال لا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم ينقص يضمر ويتقارب قالوا نعم فنها قال يعني لا تبيع التمر بالرطب التمر هو الناشف والرطب هو الرطب يعني لا يباع هذا بهذا لعدم معرفة تساويهما نعم فنهى وعلل بأنه ينقص عن يابسه فما دام أن الشيء ينقص بعضه عن بعض فلا يباع جنس بجنسه مثلا أما إذا كان من جنسين فلا بأس حتى رطب بيابس أو غيره فمثلا باع تمرا بزبيب او رطبا بزبيب الرطب رطب تمر رطب بزبيب ناشف هذا لا باس لانه لا يشترط بينهما التساوي لكن عنب بزبيب لا تمر برطب لا رطب بزبيب او تمر بزبيب لا بأس نعم فدل على ان كل رطب يحرم بيعه بيابسه ويجوز بيع رطبه برطبه يجوز بيع رطبه برطبه يعني رطب برطب عنب بعنب حنطة مثلا في سنبولها رطب غضة بحنطة مثلها مثلا لا بأس اما اذا كان احدهما رطب الاخر يابس فلا لان مفهوم نهيه عن بيع الثمر بالتمر إباحة بيعه بمثله ولانهما تساويا في الحال على وجه لا يتفرد احدهما بالنقصان فجاز بيعه به يعني متساويين إذا نقصا نقصا معا رطب برطب ناشف بناشف وهكذا نعم. فجاز بيعه به كاللبني باللبن وذكر الخرقي كاللبني باللبن كلاهما ساعل وذكر الخرقي أن اللحم لا يباع باللحم إلا إذا تناهى جفافه يعني يقول ما يجوز أن يباع لحم الآن ذبح بلحم ذبح قبل خمس أو ست ساعات لأن اللحم الذي ذبح قبل خمس أو ست ساعات نشف وقد طرماه بخلاف اللحم الذي الآن ذبح لا يكون رطب ويكون ثقيل فلا يباع هذا بهذا وزن فدل على أن كل رطب لا يجوز بيعه بمثله اختاره أبو حفص لانهما لم يتساويا حال الكمال والمذهب الجواز المذهب الجواز ما دام لحما بلحم حتى وإن كان أحدهما ذبح قبل فترة والآخر الآن ذبح فلا بأس لأن الفرق في هذا شيء يسير <تصفيق> وقال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية عن أحمد الخرقي يمنع بيع اللحم بلحم حتى إلا إذا نشف معا أو كان الآن ذبح معا والقاضي أبو يعلى يقول هذا الكلام الذي قاله الخرقي رحمهم الله ما وجدته رواية عن أحمد وإنما هو قول عنه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين